she yeah, and no. نمو راحش لم تكفيلي وانا حاشمتك على عداياي على عداياي اي انت العايله تري سعر يدين انهر ما تهي انت تجيبه خمت تشي اندي ابو الراي بأس ذكرهن قمر يمت تشوفهن انا العباس تديرهن شلد دي ايني شلد دي اي <تصفيق> انا العباس حتظن تحطش يا اخو ايا ما يمرش تروب شدتان بظل عليك وعدك ما هتعبر أعرفك أنا ما تقصر حيدر لا أريد تتطبر كم رهاشي على الظالم تقيم الحد رأسك حال ما يبرد تهز الكامل تجدد على الله لا بغتش لا اتي وصيني اخي توزين تدريني شاين خذر جمعيني اتي وصيني اتي يا وصيني يا, <تصفيق> يا, <تصفيق> يا لرب اتي مثل ابنك يا هلقه هل اللي جعبتي بلعي عيونها مشهدتك نظر عيوني نظر عيوني <تصفيق> <تصفيق> كافي اذا نهمر الدو على قبر بعد هجو هذول من شهر دو يشت واني يشت واني شي قاموا يضربوه لي شي قاموا يشبوه لي شي ما ابقى غير زمانه واني يخلو على المنتج المنقذ على اللاني وسيد وائل البري لعرضهم انت يتكشفون اذا غبتي ادري والحان المنشد الحسيني أحسين الحتشامي الأخراج والهندسة الصوتية أحسين الزهيري ماسترين مصطفى البيضاني التوزيع فاضل الزيادي التصوير والمونتاج إسماعيل السلامي المؤثرات الكرالية سامح الشامي وعباس العبودي وعادل السعدي وحمد الزبيدي